فلسطين وتناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين وتناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حياديه فلسطين وتناديكم بصيحات جهاديه فما في الدين من شك وما فيه حياديه فلسطين تينو تناديكم بصيحات جهاديه فلسطين تناديكم بصيحات جهاديه تناديكم تناديكم بصيحات جهاديه تُناديكم تناديكم بصيحات الجهاديا فما في الدين من شك وما فيه حياديا إله الكون أرساه له قط العبودية عبودية إله الكون أرساه له قد الطل من النور من من الذكر وما كانت بداية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية ففلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فهذا الحرب قد شنت علينا باليهودية فهذا الحرب قد شنت علينا باليهودية تؤازرها بأحز قادن ورود للصليب يا صليبي فاستنوا تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فاستنوا في وتناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية هنا نار هنا فاع هنا سحب رماديه هنا نار هنا مدفع هنا سحب رماديه فهب ويحكم هب فصيحاتي في دائي في دائي